بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم بِهِم مُحْدَثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٌ وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحر وأنتم تبصرون وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا وانتم ترصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وهو السميع العليم بل قالوا الظلمين اغثوا احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه بل قالوا اغثوا احنا بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه, بآية كما للاولون لنؤتينا بآية كما أرسل الاولون ما آمنت من ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها أفهم يئم فَيُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ بِسَأَلُوا أَهْلَ الذكر لا ياؤولون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا ياؤولون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قرية كانت قالمََ وَأَ شَأن بعدهاَا قوًا آخرين وَوك قصَنا منِ قوة كَ وَالةَ وَأَن شَأن بعدها ق آغين فَلََّ أَحّوب السَّن لعلكم تسألون فَاجََّهُ أصيد خَيدين وَماَا خَلَقَُ السَّم أَوَ الأرُّ وَماَا بَنَهُ مَالَ عبين وَماَا خَلَكَُ السَّمأَ أبّ وَماَا بَنهُ مَا لبين لَ أن التَّخِذَ لَم لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنَّ نَتَّخِذْنَاهُ نتخذ مِنْ لَدُنَّا إِنْ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق بل نقذف بالاتى على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصنفون ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ مَم في السَّمواتِ وَأوْ وَلَهُ مَ في السماتِ وَأوْ وَمََّ يَندَهُ ل يَستَكبونَعَ يبادَتِهِ وَلَا يستحسون يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلهة مِنَ الْأَرْضِ هم يَنْشُرُونَ لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه الهه اتخذوا دونه آلهة قل هاتوا برهانكم من قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وما 119. من رسول إلا نوحي إليه وَلَدَا وَظَهَرَ اتَّخَذَ اللَّهُ حَمَانًا وَلَدَا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لا بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعملوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ومن يقل من نور كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا كونا هُنا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من شيء حي افلا يؤمنون افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بي 118. وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون 119. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون 110. وجعلنا وَوَجَّهَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الليل هَلْ اَشْتَاقُ النَّسْو وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جعلنا لبشر افا ان المتفهمون الخالدون افا ان المتفهمون الخالدون كل نفس, ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت الشَّرُّ وَالْخَيْرُ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَنَرَىٰكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن كَ إِلاهُزُ أَهَ الذي يَذقُرآالِهَ تَكُم وَهُ بِذِكرِ وَحمَانهُم كَافون وَإذَا رَآكَ الذي ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من 117. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 118. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 119. قل من يتلأكم 126. قل من, من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن 127. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 128. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 129. أم لهم آلهة لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ اتَّقُوا مِنْ عَذَابِ رَبِّكُم لَّا يَقُولَنَّ يَا ونظر الموازين الكسط ليوم القيامة فلا تظله نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من أتينا بها كَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَى لَنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَأَهُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Mm-hmm. gesù وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن لَوْم لَعَن 117. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 118. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا لَرَنَنَ النَّارَ إِذْ رَأَوْهُ وَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي خيرات و اوحينا اليهم فعل الخيرات واقامه الصلاه وايثار عمل <تصفيق> وَنُوحًا إذ الندَ مِنْ قَابِلُوا فَستَ يَابنَا لَ فَنَجَّنَهُ وَأَهلَهُ مَِ الكَوبِل 119. وقصرناه من القوم الذين كذبوا بآيات نفشت فيه غنم القوم وكن لنا لحكمهم شاهدين واذنون وسليمان الذي يحكمان في الحق اذ نفشت فيه غنم القوم وكن لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن اتينا حكما وعلما وكلن اتينا حكما وعلما وسخرنا معداود الجبال يسبحن والطير وسخرنا الجبال يسبحن والطير وكن نَافِعِينَ وَكُلَّ نَافِعِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ انتُمْ شاكُّون وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَلِسُلَيْمَانَ الريح عاصفة المترجم <تصفيق> للقناة لِلْعَابِدِينَ وَآتَيْنَاهُ الْأَلْفَ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَاسْمَعِ لِوَادِرِيسَ وَذِ الْكَفْ وَاسْمَعِ لِعَادِرِيسَ وَذِ الْكَفْ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى هذا غاضبا فظن ان لنقدر لن عليه فنادى فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين فنادى فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ ننجي المؤمنين إذ نادى رَبَّهُ رَبَّ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وذكر يا إذنانا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير تجبن لَ وَهَابنا لَ يَحيا وَصلحنا لَ زَوجَ أس جن لَ وَهَرن لَ يَخيا وَصقنا لَ في الخيراتِ وَذونن رَابب وَرَرحب وكانوا لنا, وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطع يعمل مَنِ ٱعْمَلَ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُۥ كَٰتِبُونَ مَنِ ٱعْمَلَ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إذا فتحت يأجوج 118. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون 119. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة منها بل كنا ظالمين فإلهي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان أبدا في وهم فيها لا يسمعون لهم في هذا فيهم وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبق قد لهم من الحسناء اولئك عنا مبعدون لَهُمْ مِنْ نَفْسِنَا أُنَاجِيكُمْ مُذَعْدِلُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَى أَنْفُسِهِمْ خَالِدُونَ وَهُمْ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 يوم نقي السماءك طين السجل للقطب يوم نقي السماءك كما بدانا اول خلق نعيد وعدنا علينا وعدنا علينا ان كنا فاعلين ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وَبَقَلْ كَتَلْنَا فِي الزَّهُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّارِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وما كِإِنَّ اللَّهَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يوحى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قالو رب احكم بالحق قالو رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون